What's your You بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء وإمام المرسلين أما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا المجلس بمنه وجوده وكرمه وأن جمعنا وإياكم في هذه الروضة الغناء من رياض حديث النبي صلى الله عليه وسلم نتفيأ وإياكم في هذه الظلال الوارفة ونقتف من هذه البساتين المثمرة أحاديث صحيحة تسمعها آذاننا وترق لها قلوبنا ونسير كما سار الرعيل الأول من سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووعيه وفهمه ثم تطبيقه سلوكاً عملياً في حياة المسلم ثم نشره والدعوة إليه والصبر على في ذلك أيها الحبة الكرام ونحن وإياكم نحيي هذه السنة التي ربما اندثرت مراسمها ورسومها في هذه الازمنه المتأخرة نجتمع في هذه الليلة المباركة لنعيد أيام لنعيد الذين كانوا يتحلقون شلقا عظيمة كبيرة حول علمتهم ومحدثيهم كي إنهم وتتصل أسانيدهم بنبيهم عليه الصلاة والسلام أهل الحديث هم أهل النبي وإلا لم يصحبو نفسه أنفاسه صحبه فقد صحب أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول الراوي حدثنا قال أخبرنا قال أنبأنا فتتصل الرواية ويتصل السند وتتعطر الأذن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضوان الله عليه وارضاهم يستمعون حول نبيهم عليه الصلاة والسلام وكانوا يسمعون كلامه وينظرون إلى أفعاله التي هي والله دين ما نطق وما قال وما فعل وما, وما ترك إلا دينا ندين الله عز وجل به فلقله لنا الصحابة فاستمعت آذانهم بكلام نبيهم ثم نقلوه لنا جيلا عن جيل فتتابع السلف وهم يرون هذا التراث النبيل العظيم فنحن نسير إن شاء الله على ركبهم ونحيي هذه الرسوم العظيمة حيث سيقرأ إن شاء الله في باكورة هذه المجالس المباركة سيقرأ بإذن الله عز وجل كتاب الموطا ثم البخاري ثم تتعاقب إن شاء الله هذه السلسلة المباركة إن شاء الله أيها الحبة الكرام إن علم الحديث النبوي من أهم العلوم وأنفعها ولذلك اعتنى به الأئمة والحفاظ قديما وحديثا ولما كان أعظم فنونه بركة سماع, سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أفواه المشايخ المعتبرين علما واستقامة ورواية ودراية بذل أهلو في سبيل ذلك مهجهم أيامهم ونهاية جهدهم ولما اخلصوا وتعبوا وكدوا ونصبوا لا جرم افلح سعيهم ونجح عزمهم وكانوا خير اسره لمن بعدهم وبجلال منهم حفظت السنة من التبديل والتغيير ولان الاسلام خصيفة فاضلة من خصائص هذه الامه وسنه بالغة من السنن المؤكده في العلم واداب المتعلمين كان حرص اهل الحديث مميزا تشريفا لانفسهم لينتظموا لينتضموا في فلسلة واحدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفاظا على الموروث النفيس من علم الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه البررة رضي الله عنهم حتى لقد قال عبد الله بن المبارك يا أخوة الصوت سيكم الله خير إخوة الصوت سيكم الله خير فإن وأصحابه البررة رضي الله عنهم حتى لقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء وقد عزمت اللجنة العلمية بجامع ابن القيم بالثقبة على إحيان هذه السنة العلمية المنسية وذلك بإقامة مجالس المنطقة الشرقية لقراءة وسماع كتب السنة النبوية وهي موطة الإمام مالك وصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن آبي داود وسنن النسائي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد وسنن الترمذي ومشكات المصابيح وغيرها إن شاء الله من الكتب التي بإذن الله عز وجل ومني وتوفيقه بعد تسير الله عز وجل لنا أن تقرأ إن شاء الله في هذه المجالس المباركة سلسلة نسعى إن شاء الله وإياكم للنهل من معينها والاستفادة من خيراتها وفكرة هذا المشروع أيها عبارة عن دورة علمية لمدة أسبوعين يقرأ فيها كتاب أو أكثر من كتب السنة من أوله إلى آخره بحضور شيخ أكثر من المشايخ الذين لديهم إجازات سماعية لهذا الكتاب وفي نهاية الدورة يحصل من حضر المجالس كاملة على إجازة وشهادة حضور دورة من إدارة الأوقاف وأهداف هذا المجلس الحفاظ على تراث الأمة الحفاظ على تراث هذه الأمة الإسلامية باتصال سندها بنبيها صلى الله عليه وسلم إزالة الحواجز النفسية عن قراءة دوائن السنة النبوية وتشجيع طلاب العلم على كثرة قراءتها والرجوع إليها أيذ أن بعض الطلبة ربما يراجعها مراجعة ولا يقرأها من أولها إلى آخرها كذلك كفرة ذكر الله تعالى بقراءة هذه الكتب ودوام النظر فيها أيضا من أهداف هذه الدورة تربية النفس على المواضبة على مجالس العلم وعدم التكاسل عن حضورها كذرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مراجعة الحفظ لمن كان حافظ لشيء منها التدبر والتأمل لألفاظ الحديث النبوي ومعرفة غريبه مراجعة الاحكام والمسائل الفقهية مر... معرفة رجال الحديث وأنسابهم لذكر الأسانيد وتكرار قراءتها الدراية العلمية والرواية المتصلة الصحيحة أشياء سنة الإسناد والإجازات الرصيد العلمي للبلد الذي يقرأ فيه آلية هذه المجالس كما ذكرنا يستضاف لهذه المجالس أشهر المشايخ المسندين على مستوى العالم الإسلامي ممن لديهم أسانيد سماعية عالية في كتب السنة وضيوف هذه الدورة بإذن الله عز وجل فضيرة الشيخ العلامة عبد الوكيل ابن الشيخ العلامة عبد الحق الهاشمي وفقه الله وعانوا وسدده ونفع الله به في الدنيا والآخرة كذلك أيضا فضيرة الشيخ العلامة المسند الشيخ محمد اسرائيل محمد إبراهيم السلفي الندوي وفقه الله وسدد خطاه حيث يشارفان الشيخان أما اول, أول الشيخين الشيخ عبد الوكيل فقد أتانا من بلد الله الحرام قافدا هذا البلد المبارك لإحياء سنة التحديث والرواية أما شيخنا الشيخ محمد إسرائيل فقد أتانا ضيفا عزيزا مكرما من بلده الهند فنسأل الله أن يجي لهم الأجر والمتوبة على تجشم عاناء السفر والرحلة في إقراء والتحديث فالتي أحيت أيضا الرحلة في سماع الحديث النبوي حيث يشاركنا في هذه المجالس إخوة فضل من شتى البلاد فبعضهم أتى من خارج هذا البلد وبعضهم أتى من أقاصي هذا البلد كذلك أيضا من آلية هذه المجالس أن تكون الدورة على أسبوعين متتاليين بمعدل خمس ساعات يوميا يعقد يوميا ثلاث مجالس طيلة أيام الدورة بما يساوي خمسين مجلسا أوقات المجالس المجلس الأول يبدأ بعد صلاة العصر مباشرة والمجلس الثاني بعد صلاة المغرب مباشرة إلى العشاء والثالث من بعد من بعد صلاة العشاء إلى الساعة العاشرة ليلا بإذن الله عز وجل يتعاقب بالقراءة على المشايخ أخوة من المشايخ الفضلاء والقراء المتقنين تركز المجالس ترتكز المجالس على السرعة بالقراءة مع محاولة الضبط وعدم الإخلال بالمعاني أيها الإخوة الفضلاء هذه بعض الإرشادات والتوجيهات للاستفادة من هذه الدورة أولا الإرشادات العامة أداة صلاة العصر في جامع ابن القيم نظرا لبدء مجلس السماء بعدها مباشرة حيث سننتظر بعد الأذان 15 دقيقة ثم نقيم الصلاة ونصلي بإذن الله ويبدأ الدرس مباشرة ضرورة التزام بالجلوس في المكان المخصص حسب الرقم الموزع أثناء التسجيل ومن جلس في غير مكانه يعتبر غائبا ثالثا عدم اصطحاب الأطفال الذين يسببون إزعاجا داخل الجامع أما إذا التزم الصغير بالأدب أدب المجلس فلا مانع من حضوره واستماعه رابعا جعلوا الجوالات على الوضع الصامت خامسا ضرورة التعاون مع اللجنة التنظيمية فيما يتعلق بالأمور الإدارية ومع موضة اللجنة الأمنية فيما يتعلق بتنظيم مواقف السيارات وحركه المرور حيث تكون المواقف طولية خلف الجامع من جوانبه ونأمل من الأخوان التعاون ثانيا الإرشادات الخاصة بضوابط الحوت اولا ضرورة عدم الخروج من القاعة بعد بدء المجالس حتى لا يلحق حتى حتى لا يلحق من ضروره عدم الخروج من القاعه بعد بدء المجالس حتى لا يلحق الفوت الثاني يحصل على السند بلا فوت من حضر جميع المجالس من اولها الى اخرها من غير ان تفوته دقيقه واحده يحصل على السند بفوت يسير من حضر جميع المجالس من اولها الى اخرها ولم يتعدى فوته ساعه رابعا يحصل على شهاده حضور فقط من تعد فوته ساعة ولم يتجاوز يوما كاملا او خمس ساعات متفرقة خامسا غياب ساعة من اي فترة من فترات السماع الثلاث يؤدي الى فقدان المقعد المخصص سادسا من يتغيب عن المجالس اكثر من يوم يلغى اسمه من الكشوف ولا يمنح شهادة حضور سابعا لا يسمح للمشاركين بطلب استدراك ما فاتهم هذا ونسأل الله عز وجل لنا ولكم عظيم الثواب والعجر وان يكتب لمن أتى وبدل الخطا الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى أيها الاخوه بادي أذي بدء سوف نبدأ ان شاء الله بقراءة كتاب المدخل إلى موطع الإمام مالك بن أنس تأليف الدكتور الطاهر الأزر الخديري وبعد ذلك إن شاء الله سيسمعون المشايخ أحاديث المسلسل بالأولية ثم نبدأ إن شاء الله قراءة الموطع باذن الله عز وجل والقراعة عند الشيخ فهد المطيري بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والتامعين اللهم لك الحمد كما أمرتني حمدا يقربني منك ويعصمني من البعد عنك تكاترت أمدادك ونعمك وجلت عن العد آلاؤك ومننك سبحانك ما أكرمك وأعدلك ما أعظمك وأحلمك اللهم صل على عبدك وحبيبك وخيرتك من خلقك نبينا محمد أجل المرسلين وسيد الناس أجمعين وقائد الغر المحجلين صل عليه يا رب صلاة اختبئها عندك وازدلف بها لمرضاتك وسلم عليه وعلى آله الكرام الصفوة من الناس المطهرين من الأرجاس وأتم اللهم سلامك على الصحابة الأماجد البررة الأتقياء الأنقياء الخيرة أما بعد فإن مالكاً الإمام يعظم في القلب حتى كاد عراه تنفصم من جلاله وتتصدع لذكره وتطرب خفقانا من مهابته كيف لا وهو المهوب الذي تقف, دون شواخص تقف دونه شواخص الابصار مأخوذة بحسن تمثه ودله وسعة علمه والموقع لم يزل من قديم مثل صاحبه مهيبا لما أيد الله تعالى مالكا بمحذ فضله وتكريمه توقدت في نفسه علائم النجابة والتأله فتبين الطريق اللاحب وساح في مناد حذار الهجرة يعلو كل الآثار ويدسها في سويدائه ظن بها أن تضيع أو تندرس ولربما نام على صفير الرياح عند اعتاب دور الائمه وبعد طول معاناة من الحديث والأثر وشدة استجم رحمه الله بهدأة العلم النبوي الذي كان يأريز إلى المدينة المباركة ليستجد بعزمه وحسن تهديه على توطئة الحديث الشريف وتسهيله للناس وكذلك فعل وأخذ على نفسه العزمات في استريث وطول التثبت ودوام التنقيح. حتى لا يستفحل التساهل في الرواية وكان قد بدأ يفشو فيستفع الخرق على الرافع ولا مرقعة ومن المعلوم أن الفقه يحتاج إلى فطنة وتيقظ وقدرة خاصة على الفهم الذي تختلف شدته وفق استعداد الفقيه وملكاته وكان مالك الإمام في ذلك كله من المحل الأسنى الذي لا ينكره من عرفه أو سمع به لقيه أو لم يلقه. فإن كان معدودا في أصحاب الرأي السديد والعزم الرشيد ولذلك نصح الإمام أحمد وغيره بالأخذ برأي مالك كما سيأتيك فيما يستقبل وإن لطف المولى سبحانه هو الذي بعث مالكا رحمه الله على تدوين الموطأ بالصفه التي هو عليها ليجعله مثالا لحملة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحق لهم حملها وإبلاغها فقد رسم رحمه الله بمصنفه طريقته التي اتبعها ونوه بها في مجال تحديثه، وهي طريقة التمحيص في الرواية وتمييز من يستحق أن تحمل عنه السنة وتبيين محامل الاثار المروية حين, حين هرع الناس حين إلى الذين حين الناس إلى الذين تلقوا العلم عن الصحابة رضي الله عنهم وهم التابعون، وكان من هؤلاء مقدر ومقل ومسهل ومشدد. وتصيقو يفيدون ويحفظون ويحدثون بجميع ذلك خيفة دراسة العلم فكانت أعصر ركب الناس ركب الناس فيها فكانت أعصر الناس فيها كل صعب وذلول فلا جرم أصبحت الأمة في حاجة إلى ضبط صحيح من آثار رسولها صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وكان أهل المدينة أحق الناس بذلك الضبط. فإنها ما زالت يومئذ عاضة على السنن بنواجدها مقتفية هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وخاصة اصحابه رضي الله عنهم ولم يكن الوضاعون بالذين تنفق بالمدينة خزعبلاتهم ولا تروج بها تراهاتهم اذ كانت المدينة مكتبة باهل العلم والاثر هديراهم الروايه والتحديث ودراسة العلم وديدنهم التمسك بالحق الصريح فلو رمى أحد الوضاعين بين ظهرانيهم بحصاف لنفوه فإن المدينة كالكير تنفيخ بثها وينصع طيبها، وقد خلف علم فقهاء المدينة إلى مالك بن أنس رحمه الله وكانت حصافة رأيه وصلابة دينه وقوة نقده قد هيئت له بتوفيق الله تعالى ذلك المقام الجليل مقام الضبط والتصحيح والتحرير تلك المنزلة العظيمة لمالك عرفها له الموافق والمخالف لم يعلم في قديم أو حديث منتقص له أو لطريقته أصحاب المذاهب كلهم يدركون ذلك ويعونه. يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله: لا ريب عند أحد أن مالك رضي الله عنه أقوى الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأيا. فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقوى بذلك منه. كان له من المكانة عند أهل الإسلام الخاص منهم والعام ما لا يخفى على من له بالعلم أدنى النام ويقول أيضا والناس كلهم مع مالك وأهل المدينة إما موافق وإما منازع فالموافق لهم عظ ونصير والمنازع لهم معظم لهم مبدل لهم عارف بمقدارهم وما تجد من يستخف بأقوالهم ومذاهبهم إلا من ليس معدودا من ائمه العلم وذلك لعلمهم أن مالكا هو القائم بمذهب أهل المدينة فإن موطاه مشحون إما بحديث أهل المدينة وإما بمجتمع عليه أهل المدينة إما قديما وإما حديثا وإما مسألة تنازع, وإما مسألة تنازع فيها أهل المدينة وغيرهم فيختار فيها قولا ويقول هذا أحسن ما سمعت وقد اتفق الإمام مالك كما يقول الحافظ الذهبي رحمه الله فناقب مجتمعات لغيره منها طول العمر وعلو الرواية والذهن الثاقب والفهم وسعة العلم كل ائمه على أنه حجه صحيح الروايه واجماعهم على دينه وعدالته واتباعه السنن وتقدمه في الفقه والفتوى وصحه قواعده ولهذا برز وصف الامامه في فتواه رحمه الله واجاباته ومناقشاته ومجالسه وفي تصنيفه للموطى كما برز على الالفنه تلاميذه وفي كتبهم التي نقلوها عن إمامهم أو استقلوا هم بتاليفها كالمدونه والواضحه والعتبيه والموازيه والموازيه ان امامه مالك رحمه الله في الفقه والأصول مبينه مبنية على ثلاث ركائز ما تلقاه رحمه الله واستوعبه من مسائل الفقه تلقيا وكتابا واعظم ذلك اثار الصحابه والتابعين وفتاويهم واقضيتهم وبصوره خاصه المسائل الفقهيه التي تحملها عن فقهاء المدينه السبعه المشهورين وغيرهم معتمد عليه من أصول تشريعية أساسية من القرآن والسنة والإجماع واخرى تبعية كعمل أهل المدينة وإجماعهم والاستحسان ومراعاة المصالح واعتباد الأعراف وسد ذرائع الفساد وحسم مادة الحيل والاحتجاج بقول الصحابي ما وقف عليه من فقه أمة العراق والشام ومصر وغيرها في مناقشات معهم كمحاورته لنا لإمام الرأي أبي حنيفة النعمان. وصاحبه القاضي أبي يوسف وفق مراسلاته مع فقيه نصر الليث بن سعد وغيرهم في هذا المدخل ستجد اخي القارئ بعض ما يمكن ان يفيدك في مجالس سماع الموطة ولألا تتشعب بي وبك المسالك اكتفيت في صف مادة الكتاب بالإيماءة الخاطفة واللمحة الدالة وتوثقا بجزاله فهمك وجميل إدراكك وثوقا بجزالة فهمك وجميل ادراكك ولعل المدة الضيقه التي نجز فيها الكتاب كفيلة بأن تخفف عني عبا لومي نجد ألا ما في مباحثات من التقصير أن يكون مستوجبا المعابه والذم فإذا عرفت هذا وتأملته وتكشفت لك حاله وتكشفت لك حاله فعلم اعزك الله ونفع بك أني فتلت لك ما أحسنه بما وسعه وقتي وجهدي وحيلتي واعتذر عن الخلل والغلط فيحسب القارئ الكريم متقبلا متكرما لعل له عذرا وانت تلوم وانه لمحرات بصاحب الهمه الحذاء ان يرجع الى الموطي لينشد المدد بلا زبد ويغور إلى سر مالك في صنعته ليسدد الراي إلى مرماه ويسير على سنن قاصد لا, لا امث فيه ولا عوجات وقد جعلت لك هذا المدخل مجموعا عن في فصلين احدهما عن سيره الامام مالك والآخر عن كتابه كتابه الكريم الجليل الموطا والله أرجو أن تجد فيه بغيتك أو بعضها لتلتمس به إن شاء الله حفظ الموطا واستظهاره وتهب مصعدا في طريقك إلى فهمه والغوص في دقائقه ومعانيه للا كذن وفي غير تواني ذلك أملا في نفسي وان كنت دونه ذلك املي في نفسي وإن كنت دونه وهو رجائي فيك عزيز القارئ وأنت له أهل وموضع فقل حزدك الله ورعاك نعم وخلاك ذم وقد قال لك الحكيم ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام الفصل الأول مالك بن أنس إمام دار الهجرة مالك بن إمام دار الهجرة سيرته هو من حياته رحمه الله اسم الإمام ونسبه هو إمام دار الهجرة وشيخ الإسلام وحجة الأمة أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خسيل ابن عمرو بن الحارث من دي أصبح بن عوف بن مالك بن زيد ابن شداد بن زرعة الحميري ثم الأصبحي المدني حليث بنيتين القرشي وفي نسب الإمام مالك اختلاف مع اتفاقهم على أنه عربي أصبحي ولم يختلف النسابون أن الأصبحيين من حمير وحميروا من قحطان سلد الإمام مالك رحمه الله سنة ثلاث وتسعين وقيل سنة أربع قال يحيى بن بوكير سمعت مالك بن أنس يقول ولست سنة ثلاث وتسعين أي عام توفي أنا بن مالك الخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه هي العالية بنت شريك بن عبد الرحمن بن شريك الأزدية وأولاده يحيى ومحمد وفاطمة وأعمامه أبو سهيل نافع وأويس والربيع والنظر وأولاد أبي عامر نشأته وطلبه للعلم إن عظمة, إن عظمة كتلك التي تفضل الله تعالى بها على مالك هي, هاب هي, ه... هي حتى هابته الأكابر والأصاغر لم تكن وليدة حظ أو رميه لازب ولكنها بعد توفيق الله سبحانه وحسن إرادته وتكريمه لعبده من آثار بيت قديم في الخير ومتأصل في العلم والانتذاع للحديث والأثر وإن نظرة سريعة لأجداد مالك وأعمامه وأبنائه وإخوانه لتؤكد أن لهم حظا من نبوغ مالك وجميل سيرته أما جده أبو عامر رحمه الله وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد معه المغازي كلها خلا بدرا وابن أبي عامر هو مالك أبو أنس من كبار السابعين الذين حملوا العلم عن غير واحد من كبار الصحابة كعمر وطلحة وعائشة وأبي هريرة وغيرهم وكان من أفاضل الناس وعلمائهم وهو أحد الأربعة الذين حملوا عثمان رضي الله عنه ليلا إلى قبره أغسلوه ودفنوه وقد كان رشيد الرائع ممن كتب المصاحف حين جمعها عثمان وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يستشيره وأعمام الإمام مالك هم رواة العلم وحمله الحديث عن أبيهم وغيره روى أربعتهم عن أبيهم مالك بن أبي عامر وأعلاهم منزله النافع فهو الإمام الفقي الذي حدث عن ابن عمر وسهل بن سعد وآلت بن مالك وأكثر عن والده وهو من أقران الإمام شهاب الزهري وقد اخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن نافع وأبيه كثيرا وشقيق مالك ممن مارس العلم واتقنه وسبق مالكا اول الامر ثم اراد الله بمالك خيرا فيما بعد فقد قال رحمه الله كان لي اخ في سن ابن شهاب فالقى ابي يوما علينا مساله فاصاب اخي واخفاس فقال لي ابي الهتك الحمام فلعل هذه الحادثه هي التي كانت وراء وراء مالك لامر الجد في طلب العلم والنضوغ فيه حتى فاطمه بنت مالك اصابتها نشوه العلم التي أحافظ بيت أبيها وإخوانها وأعمامها وأجدادها فكانت تحفظ علم والدها الإمام كما نقل أنه كان لمالك ابنه تحفظ الموطا وكانت تقف خلف الباب فإذا غلط القارئون قرس الباب ففطن المخصير إذن ففي هذه البيئة نقية الصافيه نشأ الإمام مالك في حرمه كامنة وتجمل ظاهر وطلب العلم وهو حدث ابن بضع عشرة سنة عن جلة من الصحابة عن جلة, من عن جلة علماء المدينة أهل الأثر والنظر منهم شيخه نافع وسعيد المقبولي وعامر بن عبد الله بن الزبير وابن بن كدر ومحمد بن شهاب الزهر وعبد الله بن ديران وغيرهم وقد تأهل الإمام للكثية وجلس للإفادة وله إحدى وعشرون سنة وحدث عن جماعة وهو شاب يافع وقصده, وقصده طلبة العلم من الآفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصور وما بعد ذلك وازدحم عليه بخلافة الرشيد إلى أمنات رحمه الله صفة الامام مالك الظاهره ورد في وصف الامام من محاسن وجهه وكمال حزنه وتوهج نوره ما يدل على ابهته وتمام دينته وقد حباه الله تعالى بأوصاف خليقه نظبت علي كثيرا من جماليه الظاهره المضمنة إلى محاسنه العلميه المنضمه الى محاسنه العلميه ومهابته السامه وهذه الاخبار التي تستقبلها اخي القارئ غيظ من فيض وفيها اغنيه وكفايه لمن احب يتخيل صوره الامام مالك وأظنها وفت بذلك لما رزق ساعة بالتخيل وذوقا, وذوقا حسنا في تصور أن عيسى بن عمر قال ما رأيت بياضا ولا حمرة أحسن من وجه مالك ولا أشد, بياضا ولا أشد بياض ثوب من مالك ونقل غير واحد أن مالك كان طوالا جسيما عظيم الهامة أشكر أبيض الراس واللحيه عظيمها أصنع وكان لا, لا يحفى شوار وكان لا يحفى شاربه ويراه مثله وكان نقي التوب رقيقه يكثر اختلاف اللبوس وإذا اعتم جعل من عمامته تحت ذكنه يتحنك بها كما هي سنة اهل العلم ويسلل طرفها بين كتفيه وكان رحمه الله يلبس الثياب العدنية طيب حتى يصبه بعد صفيائي بقوله ما رأيت محدثا أحسن وجها من مالك ومن تمام حيائه وحسن شناله كان إلى استحل للضرورة جلس في بيته وقيل في صفتي انه كان جديد البياض إلى صفرة واسع العين أشم جميل الأنف وكان يوفر شاربه ويحتد ببثل عمر رضي الله عنه شاربه هو من أحسن الناس وجنوا أجلاهم عينا وانقاهم بياضا وأتمهم طولا في جودة بدن ولقد دخل عليه تشرب بن الحار رحمه الله فهالته طلعته وبزته فقال دخلت على مالك فرأيت عليه طيلسانا يساوي خمسمئة وقد وقع جناحاه على عينيه أشباشين بالملوك مهابة لإمام مالك وإعزازه العلم لعلك يا أخي القارئ حين تستعرض سيرة أئمة الصدر الأول تجدها متشابهة <تصفيق> يقارب, بعضها ب... يقارب بعضهم بعضا في كثير من الخلال غير عن نصبة المهابة التي كانت على مالك رحمه الله لم أجد لها مثيلا عند أحد من من سيرته بعد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولعل في القرير الذي تراه هنا لما ظهر والله أعلم قال الإمام الشافعي رحمه الله كان مالك بن وعنسي شديد الهيبه كثيرا لا يكاد يتكلم إلا يسأل وربما سئل فصمت كثيرا حتى يتوهم السائل ألا يحسن ثم يجيبه بعد مدة فاذا أجاب فرح السائل بجوابه واستغرمه فمن هيبته يسكت وقال استاذنت على مالك وكنت أريد أن اسمع من حديث الثقيفة فقلت إن جعلته أولا خشيت أن يستقيله ولم يحدثني وإن جعلته اخرا خشيت أن لا أبلغه فجعلته بعد عشرة أحاديث فأخذوا أسألوا فلما مرت عشرة قال حسبك فلم نسمعه ولما قدم الخليفة المهدي المدينة المنورة بعث إلى مالك بألفي دينار أو بثلاثة ألاف دينار ثم اتاه عامله بعد ذلك تقول له إن أمير الممين يحب أن تعادله أي ترافقه إلى مدينة السلام فقال في ذبات جنان وصدق يقين وجرة إيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والمال عندي على حاله فأتي إليه فأتاه فقال لهارون وموتى إثنى آمنوا فلم يجبهما فأعلم المهدي فكلمه فقال يا أمير الممين العلم يتا اهله فقال المهدي صدق مالك صيرا إليه فلما صار إليه قال له مؤدبهما اقرأ علينا فقال إن أهل المدينة يقرون على العالم كما يقرأ صبيان على المعلم فإذا اخطاوا وافتهاهم فرجعوا إلى المهدي فبعدين مالك فكلمه فقال سمعتون شهاب يقول جمعنا هذا العلم في الروضة من رجال وهم يا أمير المؤمن سعيد بن المسيب وابو سلمة وعروة والقاسم والسالم وخارجه بن زيد وسليمان بن يساد ونافع عبد الرحمن بن هرمز ومن بعدهم ابو الزناد وربيعة ويحيى بن سعيد وابن شهاب كل هؤلاء يقرأوا عليهم ولا يقرون فقال المهدي في هؤلاء قد وتنصيروا إليه فكروا عليه ففعلوا سأله هارون الرشيد في منزله ومعه بنوه أن يقرأ عليهم فقال ما أقرأت على أحد منذ زمان وإنما يقرأ علي فقال اخرج الناس حتى أقرأ عليك فقال إذا منع العام لبعض الخاص لم ينتبعي الخاص وأمر معنى ابن عيسى عليه وقال له الرشيد مرة يا أبا عبد الله يريد أن أسمع منك الموطى فوعده من غديه فجلس هارون ينتظره وجلس مالك في بيتي ينتظر ولم نعطى عليه أرسل إليه هارون فدعاه فقال له يا أبا عبد الله ما زلت أنتظرك منذ اليوم فقال مالك وعنا أيضا يا أمير المؤمن لمازل أنتظرك منذ اليوم إن العلم يوسى ولا يأتي وإن ابن عمك صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالعلم فإن رفعتموه وإن وضعتموه اتبع ومن كرامة الله تعالى لمالكنا النوح أنه حفظه مما يبتلى به من يدخل على الحكام في العادة فعنوا رحمه الله وقال دخلت على المنصور وكان يدخل عليه الهاشميون فيقبلون يده ورجله عفوا من الله من ذلك وقال أيضا دخلت على أبي جعفر فرأيت غير واحد من بني هاشم يقبلون يده وعفيد ولم يقبل له يدا ولهذه النفس العبية يكرم رحمه الله باطمئنان قلبه كلما دخل على بعض أولئي فلم يهتز ولم يطلب كما هي العادة بمن يدخل على امراء العدل أو الجور على حد سواء كان يقول رحمه الله والله ما دخلت على ملك من هؤلاء الملوك حتى أصل إليه إلا نزع الله هيبته من صدري ومع كل هذه المهابة كان مالك لا يستحب إخواني من الفرحة والأليحية للوقياهم ويرى من حقهم عليه ان يكرمهم بزيه الحسن وطلعته البهيه وهذا احد تلاميذه يقول كنا اذا دخلنا على مالك خرجين ان مزينا مكحلا مطيبا قد لبث من احسن ثيابه وتصدر الحلقه ودعا بالمراوح فاعطى لكل منا مروحه وكان طلبت يزدحمون على بابه فاذا اخذوا اماكنهم من مجلسه المهيب لم يلتفت ذا الى ذا قائدون بغوصه ما كذا وكانت السلاطين تهاب وكان يقول لا ونعم لا قال له من أين قلت ذا قال ابن مهدي رحمه الله ما رأيت أحدنا هيب ولا اتم عقلا من مالك ولا أشن تقوى وكان لمالك وكان مالك كان الكريم في العلم يقول ما جاء لست سفيها قط لأجل هذه المكارم الذي تحلى بها الإمام عرض الناس له مزيته وفضله وتشبثوا بحبه ولونزله وعذروا بما نزل به من العذر الذي حدثه عنهم ولم يزدهم ذلك إلا حبا له وتعلقا به عم محمد بن عمر قال كان مالك ياتي المسجد فيشهد الصلوات والجمعه والجنازه ويعود المرضى ويجلس في المسجد فيجتمع الى اصحابه ثم ترك الجلوس فكان يصلي وينصلي تركته شهود الجنائز ثم ترك ذلك كله والجمعه واحتمل الناس ذلك كله وكان أرغب ما كانوا فيه وربما كل في ذلك فيقول ليس كل أحد يقدر ويتكلم بعذره وكان يجلس في منزله على ضياع له ولا مالك يكرم بها من ياتيه من قريش والأنصار وعموم الناس وكان مجلسه مجلس وقال وحلم وكان رجلا مهيبا نبيلا ليس في مجلس شيء من المراء واللغط ورفع الصوت وكان الغرباء عن المدينة يسألونه عن الحديث فلا يجيب إلا في الحديث بعد الحديث وربما أذن لبعضهم يقرأوا عليه ولقد بلغ من هيبه مالك وإعزازه العلم ونفسه أن تسلسلت حكاية عنه بذلك إلى المقرد إلى المقرد الجد إلى رحمه الله حيث قال كان مولدي بتلمسان أيام أبي حمو موسى بن عثمان بن يغمرا, بن يغمرا سن بن زيان وقد وقفت على تاريخ ذلك ولكني رايت صفح عنه لأن الحسن الحسني ابن مؤمن سأل ابا طال السلفي عن سنه فقال, فقال أقبل على شأنك فقد سألت أبا الفتح بن زيان عن سنه فقال أقبل على شأنك فإني سألت أبا القاسم حمزة بن يوسف السهمي عن سنه فقال أقبل على شأنك فإني سألت محمد بن عدي المنقري عن سنّي فقال: اقبل على شأنك فإني سألت وابن إسماعيل التميمي عن سني فقال: اقبل على شأنك فإني سألت بعد أصحاب الشافعي عن سنّي فقال: اقبل على شأنك فإني سألت الشافعي عن سنّي فقال: اقبل على شأنك فإني سألت مالك بن أنس عن سنّه فقال: اقبل على شأنك وقال: ليس من المروءة للرجل أن يخبر بسنه <تصفيق> بجلال الامام مالك للحديث الماثور عن مالك رحمه الله في هذا الباب اكثر من ان يحصى وغايه ما يمكن ان اسوق هنا بعض الاخبار التي تدل على مدى تعظيمي للحديث واحترامي مجلسي وفيما ياتيك من هذه الاخبار متسع للعطاء والاعتبار عن ابن القاسم قال قيل لمالك لم لم تأخذ عن عمرو بن ديلر قال اتيته فوجدته ياخذون عنه قياما فاجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وان اخذه قائما كان رحمه الله كما يحدث الراوي عنه أبو مصعب لا يحدث الا وهو على طهارة اجلالا للحديث وإذا أراد ان يخرج للحديث لبس احسن في هذه ومشط لحيته بإذا قيل له بذلك قال أوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا معن ابن عيسى يحكي أن مالك كان إذا أراد أن للحديث اغتسل وتبخر وتطيب فإن رفع أحد فوته في مجلسه قال قال الله تعالى يا أيها الذين امنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي فمن رفع صوته عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم صور من وراء الإمام مالك تحت هذا الباب فتجد أخي القارئ أروع الصور وأعجبها إليك من توقي هذا الإمام وحسن احتياطه لامر ربه فانظر وعتني بنفسك على ضوء ما تكرأ أخذ الله بيديك لكل خير قال له ابن القاسم مرة ليس بعد أهل المدينة احد أحد أعلم بالبيوع من أهل مصر فقال مالك من أين علموا ذلك قال منك يا أبا عبد الله فقال ما أعلمها أنا فكيف يعلمون هذه وكان مالك رحمه الله من المشهورين بلا أدري يرددها في مجالسه طولا وعرضا ويقذر في ذلك قاعدة بقوله جنة العالم لا أدري فإذا اغفلها اصيبت مقاتله وقال ابن أهد لو شئت أن أملأ الواحي من قول مالك لا أدري لفعله سبحان الله ما عجبه قال الهيثم ابن جميل سمعت مالكا سهدى عن 48 مسألة فأجاب سنتين وثلاثين منها بلا أدري وعن خالد بن خداش قال قدمت على مالك بأربعين مسألة فما أجابني منها إلا في خمس مسائل ومن حصي السام على أداء الحديث كما سمعه وتلقاه كان يبالغ في نقل الألفاظ النبوية دون تصرر فيها قال معن كان مالك يتقي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الياء والساء ونحوهما تحدث رحمه الله عن نفسه فيقول لما حد المنصور دعاني فدخلت عليه فحادثته وسالني فاجبته فقال عزمت أن امر بكتبك هذه يعني الموطا فتنسخ نسخه ثم أبعث الى كل مصر من امطار المسلمين بنسخه وامرهم ان يعملوا بما فيها ويدعوا ما سوى ذلك من العلم المحدد لاني رايت اصل العلم روايه اهل المدينه وعلمهم قلت يا أمير المؤمنين لا تبعل فإن الناس قد سبق إلي مقاويل وسمعوا وحديث وروى روايات وأخذ كل قوم باسيق قيل وعملوا به. ودانوا به من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم وإن ردهم عما اعتقدوه شديد فدع الناس وما هم عليه ومخسار أهل كل بلد ينفذهم فقال لعمري لو طاعتني لامرت بذلك وعن ابن عبد الحكم قال سمعت مالكا يقول شاور نهار الرشيد في ثلاثه في يعلق الموطع بالكعبة ويحمي ويحمل الناس على ما فيه وفي أن ينقض من الله صلى الله عليه وسلم ويجعله من ذهب وفضة وجوهر وفي أن يقدم نافع الإماما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اما تعليق الموطع فإن الصحابة في الوروع وتبرق وكل عند نفسه مصيب واما نقض المنبر فلا أرى أن يحرم الناس أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما تقدمك نافعا فإنه إمام في القراءة لا يؤمن أن تبدر منه بادره في المحراب فتحفظ عليه فقال وفقك الله يا أبا عبد الله قال الذهبه رحمه الله هذا اسناد الحسن لكل لعل الراوي وهم في قوله هارون لأن عن قبل خلافة هارون مات ما أصدق ورع مالك وما أبعد نظره واسد رأيه وما أوسى عرفته في قدر إخوانه من علماء الأمصار وما أشد تواضعه لله رحمه الله ميزة الإمام مالك في المدينة لم يكن بالمدينة عالم بعد التابعين يصله مالك في اجتماع أوصافه من العلم والفقه والجلاله والحفظ وبين ذلك يقول الحافظ الذهبي رحمه الله اتفق لمالك المناقب ما علمتها اجتمعت لغيره احداها طول العمر وعلو الروايه وثانيتها الذهن الثاقب والفهم وسعه العلم وثالثتها اتفاق الائمه على انه حجه صحيح الروايه ورابعتها تجمع تجمعهم على دينه وعدالته واستبانه السنن وخامستها تقدمه في الفقه والفتاوى وصحه قواعده وقد كان بالمدينه بعد الصحابه رضي الله عنهم مثل سعيد بن المسيب والفقهاء السبعة وطبقتهم مثل زيد بن أسلم وابن شهاب وابن الزينات ويحيى بن سعيد وصفان بن سليم وربيعة تمي أبي عبد الرحمن وطبقتهم لما تفانوا اشتار ذكر مالك بها وابن أبي ذي بن عبد العزيز بن الماجشون وسليمان بن بلال وفليح بن سليمان والدار وردي وأقرانهم فكان هو المقدم بهم على الاطلاق والذي تضرب إليه آباط من الافاق رحمه الله فإما التابعين بالمدينة كابن المسيب ومن بعده لم ينفرد احدهم بان تضرب إليه اكباد الإبل من دون غيره وانما تساووا جميعا في ذلك الفضيلة فلما انغرضوا وخلا عصرهم دم حدث مثل ابنش دم حدث ابنسل بن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي يزيد بن هرمز وأبي الزناد وصفوان بن سليم وكلهم يفتي بالمدينة لم ينفرد واحد منهم أيضا بان ضربت اليه اكباد الإبل حتى خلا عصرهم فلم يقعدهم مستويل في عالم أهل المدينة. ثم حدث بعدهم مالك فكان مفتيها فظلمت إليه أكباد الإبري من الافاق واعترفوا له وروت الائمه عنه ممن كان اقدم منه سنا كالليث عالم أهل مصر والمغرب وكالأوزاعي عالم أهل الشام وقفهم والثوري وهو المقدم بالكوبة والشعبة عالم أهل البصرة وحمل عنه قبلهم يحيى بن سعيد الأنصاري حين ولاه ابو جعفر قضاء القضاء فسأل مالك أن يكتب له مئة حديث حين خرج إلى العراق ومن قبل كان ابن جريد حمل عنه وكان مالك يقدر قيمة من خلا قبله من الأئمة ودواوين العلم وما كان يرى نفسه جيئا مذكورا له لم يقدمه لا العظماء ويأمروه بالجلوس للناس يقول رحمه الله مقدرا هذه الحقيقة ما أجبت بالبتوى حتى سألت, من هو حتى سألت من هو أعلم مني هل تراني موضعا لذلك؟ سألت ربيعة وسألت يحيى ابن فعيد فأمراني بذلك فقال له خلف من عمر فلو نهوك قال كنت انتهي لا ينبغي للرجل أن ينظر نفسه حتى يسأل من هو اعلم منه ولقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث داله على فضل عالم المدينة الذي ينفرد بشد رحال إليه من ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك ويضرب الناس وأكباد الابل يطلبون العلم فلا يجدون احدا أعلم من عالم المدينة قال ابن عينة رحم الله كنت هو وسعيد بن المسيب حتى كنت كان في زماني سليمان بن يسار وسالم بن عبد الله وغيرهما ثم أصبحت اليوم أقول إنه مالك لم يبقى له نظير بالمدينة وقال أيضا مالك عالم اهل الحجاز وهو حجه زمانه قال القاضي عياض رحمه الله هذا هو الصحيح عن سفيان عن ابن مهدي وابن معين ودوئي بن عمامة وابن المديني والزبير بن مكار وإسحاك بن ابي إسرائيل كلهم تمع تبيان يفسره بمالك أو يقول وأظنه أو احسبه أو اراه أو كانوا يرونه فناء العلماء على مالك في الحديث ومعرفة الرجال تميز مالك في زمنه ومحلته بشدة الحظ ومتانته حتى أدعن له الكبار وسلموا له قال رحمه الله قدم علينا الزهرين فأتيناه ومعنا ربيعه فحدثنا بنيف وأربعين حديثا ثم أتيناه من الغد فقال انظروا كتابا حتى أعددكم منه فرأيتم ما حدثتكم به ام إيش في أيديكم نل؟ فقال ربيعتها هنا من يرد عليك ما حدثت به أمس قال ومن هو وقال ابن أبي عامر قال هذه بسرد له أربعين حديدا منها فقال الزهري ما كنت وراء أنه بقي من يحفظ هذا غيري كان مالك اماما في نقل الرجال حافظا مجودا متقنا حتى عده ابن رحمه الله من حجج الله على خلقه ولخص الشافعي رحمه الله منزل تشيخي في العلماء بكلمته الرشيقه الجامعه إذا ذكر العلماء فمالكون النجم وكان الامام الأوزاعي رحمه الله اذا ذكر مالكا يقول عادم علماء ومفضي الحرمين قال الحاكم في كلامه عن حديث رواه مالك حديث صحيح لاجماع ائمه النقل على امامه مالك بن انس وانه محكم بكل ما يرويه من الحديث لم يوجد لرواياته الا الصحيح خصوصا في حديث أهل المدينة بل أصبح, بل أصبح مجرد ذكر مالك الرجل في كتابه ذليلا على توثيقه فقد سألهم أحدهم عن رجلين فقال مالك الرئيس في كتبه قال السائل لا قال لو كان ثقة لرئيسه في كتبه لقد كان مالك شديد التحري وما كان يأخذ الحديث ألا عما الرضي وكان عارفا بما يروي قال رحمه الله ربما درسا إلينا الشيخ فيحدث جل نهاري ما نأخذه عن حديثا واحدا وما أن نتهمه ولكن لم يكن من هذه الحديث وقال النساء رحمه الله ومناء الله على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة شعبة ومالك القط ويحيي القطان ولعل ما كان بينه وبين الله تعالى من الخبيئة الطيبة الصالحة أهل اهله أهله, أهله لأن, يقع لأن يقع في الناس هذا الموقع الجليل ألا ترى إذا ما قال ابن مبارك رحمه الله يصفه ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سنيرة قال الذهبي رحمه الله ما كان عليه من العلم ونشره افضل من نوافل الصوم والصلاه لمن اراد به الله وقد قيل لي مالك ما كان شغل مالك في بيته قالت المصحف والمصحف التلاوه وذكره الامام احمد فقدمه في العلم على الاوزاعيه والثوره والليث وحماد والحكم قال هو امام بالحديث وفي الفقه كان الائمه يعجبون من ذكائه وحسن نظره وروع في استدلاله للدليل قال بهلول بن راشد رحمه الله ما رايت انزع بايه من مالك مع معرفتي بالصحيح والسقيم هذا وغيره والذي حدا أسد من الفرات هذا وغيره والذي حدا أسد من الفرات رحمه الله لا يقول إذا أرسل الله ودار الآخرة ما عليك بما لك لقد كان الأمة مالك تعظيما له الله وجلاله عزوجل رحمه الله قال رحم الله مالك فكان شد انتقاده للرجال فعنه قال ما نحن عند مالك إن إنما كنا نتبع أثار مالك ونظر الشيخ كان كتب عنه مالك كتبنا عنه وقال ما ترك مالك على ظهر الأرض مثله وقال كان مالك لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا ولا يحدث إلا أسقة ما أرى المدينة لا ستخرب بعد موته يعني من العلم وذكر رحمه الله حديدا فقال يخالب قال مالك المكلمه. فقال لمكلمه أتقر... اتقرن ا بمالك ما انا وهو الا كما قال جريب وابن اللبون اذا ما لذ في قرض لم يستقر نستكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الله. أكبر الله, أكبر الله أشهد الله لا اله الا الله الله الله اشهد ان محمدا رسول محمدا رسول الله. Amen. Hey.